وَلَ قد نَعلَمُ أنهُ يَقولُونَ إِ ماَا يُعَِمُهُ بَشَرر لِسانُ الذي يُحدُونَ إلَيْهِ أَعجمّ وَهَذاَا لِسَانُ النعْرب مُبين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 بعدما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم